صلاه وسلاما لذلك قال بدايه كريما طبعك فبدايه بدعاء وانتم بخير واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح اعمالنا انه سميع في الدعاء كما اساله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الشهر فاتحة خير وفداية خير للمسلمين وإن ورثقنا فيه لكل خير وإن ورثق بعده لكل خير إنه سميع مغيب وعال أول محاضرة أبدو بها هذا الشهر الكريم اخترتها على عمد نظرا لتلك الرغم التي نمو بها وهي تحتاج منا إلى وقفات وهذه وقفه تلك الوقفات انتم تعلمون ان اول معصيه وقعت لله رب العالمين كانت من عدو الله وعدونا ليس كذلك هذا أمر يعلمه كل المسلمين ولكن ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال على ما فارتكزت هذه المعصية المعصية فارتكزت عليه قام عليه قال أهل العلم فارتكدت معصيه ابليس على امرين وعن سمع ابليس هذا الذي اشتد غضب الله عليه وطرده من جنته وحلت عليه دعاه الله بسبب تلك المعصيه التي ارتكبها معصيته فرتكزا على أمرين وعن لسما الامر الأول كما قال أهل العلم أنه خالف النص بالله مكذب خالف النص بإذن بالله يعني صدر نص من الله اسم جدولي آبا هو هذا هو عارض هذا النص بهذا برأس يبع عنده نص معجبوش واعجب برأيه فقال فالنص برأس أنا خير منه مش حاجب وكان القصد تخليه من جدولي أنا فرأيه فانا خير من خلقتني من نار وخلقته من فين. لذا اول اسف قامت عليها هذه المعطية بعمال الرائع في مقابلة له النفس. وقيل رأيي واضح النفس. الامر الثاني وهو تقديم الهوى على النفس. هواي به ان القضيه كلها دهواء فقدم هواه على اراده الله رب العالمين واراده الله في السجود بكل هذا اذا عندي ركيزتان قامت عليهما معصيه الجنس وهتان الركيزتان تحمل المرأة على الكبر فلا يعود عن معصيته ولا يتوب منه خلاص اللي في الدار والدماغ يبقى راكبتين وهما يبقى رقم واحد اعمال الله في مقابله الليل تطرح النص واما حذر رايه في الامر الثاني نقدم هواك على ما اراده الله وما جاءني طولما بدات بالكلام ده. انا بدات بالكلام ده. الجمعه الماضيه الجمعه الماضيه صارت كما تعلمون الطوائف الاسلاميه واعلنت عن هويتها وذهبوا الى ميدان التحرير وقالوا بالملئ فيهم ها نحن نريد الإسلام هذا الأمر استفز أبواقا فاسدة والتي تربت في ظل النظام الفاسد على بغض الاسلام ومهاجمه الإسلام وخرجت هذه الأبواق تنعه في الإعلام وعايزينها الإسلامية إيه؟ إحنا عايزينها مدنيه المدنيه دي بتبنى على الآراء الثقيبة والأفكار القديمة لكن الإسلامية ده كلام ربنا ودي حالة متعرارة مثل تنفعش معانا فظهر الراي في مقابلة إيه؟ النصر إحنا عايزين نعمل آراء البحر وننحي أفت شريعة الله حكم الله تفهم من ذا مباشرة ان هؤلاء جميعا تلامذت مين يبليس هو بيس اعجي هو يبليس اعجي الكلب سواء بقى جيه في صورة ليور. سواء جيه في صورة طاحفي. سواء جيه في صورة مهند سواء جيه في صورة مفكر ايا كان. هم اباليس تلامذه ابليس يجلسون يريدون اعمال اراء البشر وطرح حكم من حكم الله فيقدمون قوانين البشر على قوانين من قوانين الله ثم لهم في هذا هوى ايه هوى قوانين ربنا حق يده المرأة مش هتتعرض كده والبتاع الفن مش هيتن والزنا مش هيدخل البيوت ويمكن منكم اللي تابع مني حلقه في قناة الحافظ لما جابوا فيديو لمارقه من ترميزة الانجير تقول إنو يعني وزير الاعلام اللي جاي ده قال لنا مصيبة المصيبة بقى من هوري تنظرها اي ناحيه من الافلام والمسلسلات كل الملاطر اللي فيها قبولات واحضان زائفه ومخرب وادي دي مصيبة وبره مصيبه ادي شعوي والافلام اللي تربينا عليها ولذلك انا اضطريت اقول لمدير القناه وعد دي ما تربطش مش دول تربط عليها اللي انت بتبقوا اه لو ما تربطتش مطرطب الراجل يعني مش عادي لا هي ما تربتش ما تربتش ايه مفهوم التربيه عندك لو قلت له كده وعدني لا ايه هو مفهوم التربيه دي والله ما تربت ما تربت وقلت له كلمه قلت لو ان رجلا متزوجا لو ان رجلا متزوج وجد الشارع امام الناس واحتضن امراته وقبله هيقولوا عليه هيقولوا عليه قليل الآذب ولو فيه عربيل شرطة معبدية هتعمله محضر فعل فاضح في الطريق العرب نعمل التليفزيون كم محضر فعل فاضح في اليدنا من كم كان محضر وهو في اليدنا ايه ويربه واحد بتجوز واحد ده بيمث للمشي ايه؟ واتفضى جنسي واتفضى جنسي بضاعت هذه الاقواق الفاسدة التي صارت على ضرب إبليس لتعارض امرقطه ضب وضقدم هه هواه طالع بقى يقول لك هوضحكم بالاسلام يعني معناها يقول لي قال لما تخرجش مراتي عيانه لهوايه لا طول العيال فيش وان لا هوايه خوف فن اكيد جاب واللي لا تعرض مع هوا هؤلاء ذبل الذين هم في حصن القضيه تلاميذ الوليد ما أدهشني بقى. ما أدهشني إني أحد هؤلاء الأبالسة خدما الوليد لي تلاميذ من الجن وتلاميذ من اليهود وتلاميذ بِإنس يبقى الآن ساقط تلاميذ الجن والله فاقوه فاقوه هم في يعني انت اطلعنا شيطان اللي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخلف وينصرف الميزة اللي انت بقى مهما تستعيذ منه اعيد لك ومهما تقوله عمال يقول ايش ما بينطرقش ما بينطرقوش ما بينطرقوش بينطرق. بينطرق. فالي ادهاشة ايه ان احدهم بيقول بحرق اول طالعين عمالين يقولون إسلامية وإسلام وسلفيه وسلف والله كلنا مسلمين وكلنا السلفيين يا سلام وبتحلف بالله خيبك الله تنتهيك تقول الحرقة تقول هل أنت أجعكم الإسلام هل الإسلام من أين تكونوا سلفيا ومن أين تكونوا مسلما أي إنسان يا يقول أنا أعمل الرائم والقانون البشر وأناحي الناس زي جيد إبليس أنت إبليس لا لي الإسلامي ولا زلك لو إسلامي الإسلام حكم وحكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله الإسلام بما أنزل الله يبقى تحكم بالنسجل ربنا وهو هتحكم بالله عشان ما ليبقى ازاي اللي ولا تتبع أهواءهم عشان ما ليبقى ازاي اللي واحضارهم أي سنوك تسمع اللي جاي عن بعض ما عزم الله ولكن هم عاديين يتنوك عن ايه عن كل يبني عن كل يبني مش عن بعض على كل ومعظم عايز الفعر يقولك اه اعمل اسلام بس ما تقوليش حدود ومش عارف ايه لا اديك دي ايه اديك؟ ما دول الذين اتخذوا القرآن ايه؟ عظيم قرات الآبين؟ الذين اتخذوا القرآن ايه؟ عظيم يعني انت عايز عن اتخذوا القرآن عظيم؟ يعني قالوا التفسير لهم قولان فيها طبهم يقول فرقوا في القول بالحكم على القرآن الكريم وطرى يقولون هو الجح وطرى يقولون هو كهانة وطرى يقولون هو شعر وطرى يقولون أساطيل الأولين البعض الأسهل قلاب الذين جعلوا القرآن عظيم هم الذين أرادوا أن يأخذوا بعضهم وأن يتركوا بعضهم ده وده مش يقبل أن كله. تكتركوا ايه؟ كلها اما حبا يعجبوك وحبا لا ده ما ينفع ده ما ينفع يتأخذ الاسلام كله يتغره كله ولكن كلك الزبال لما كنت في مشكلة مع ابن زجين وزج ضرب مباراته فجلسنا طيب يا عمي ضرب ابس وضرقت بغير شارع يعني وجزاه قد وقم هو سب الام والاخ هذا لا يجوز فالجلس بتكلم عنه يا ابني لا ما ينفعك الاسلام خلى صمت خدم ولا تكسر عظمه ولا تخدش لحم ولا تسب ابا ولا ام كل ما اقول حاجه الزبع عليها هو اه قوله اه اجماعه اه علمه اه عالحسان اللي بوجه اه يعني ده معجبهم قوي قوي قوي قوي فالأخ قال طيب انا رافع بس يالاذب برضه استفزني فعايز عايز اروح ولا زوجتها راجل منحرف ف ما بحبش هناك لانه بيقعد شغل افلام ويضبر ويبقى عامل لي الكلام ده قلت مش رايحه قالت لي لا ابوه واللي انت عايز تعمله منه ولو راجل بتاع هوريتها بقى راجل بقى خلاص ف التفت عندما ينفع وضاعت الزوج والنبي قالوا لو كنت وأدرت أعلم أن أسود لأعلم من دون الله لا مرض مضاع تأسود لزوجها من عظمها عليها تنترض إن الله عز وجل جبها الإسلام في الأول أيها هو هذا الإسلام آه حتى دارعت عليه و الكلام بشيخ مش مع رجال كتير يومين دول طب حبة إسلام ينفع وحبة إسلام ينفع وإيش حبة ينفعز دلوقتي و ما يرفعوش لدوان مش لها رجالة يا ريتاري و تسيري فاللي عجبها من الإسلام بدأتهم واللي مش عجبها بتسيبه نفس الكلام ولا جالي سمعتين كلب من كلبها من الدولة من الموضة فعمل يقولني إني بيفجاري كالصابي عمله لا يا عم مش من الإسلام قال شفت لازي الكلام كلام ده ولازي تتعلموه لي للشباب اللي روح يفسر ويفجر ويرزع ما ينفع لازم يكمن الاسلام الصح انتوا احنا برضه نكمل ما هو من ما دي ولا ديوجب محل فيديو ولا كبرياء لا الكلام بيت اللي بيتاد يستمل على كيفه واللي مش على كيفه دول الذين جعلوا القران طين بابا انا بقول حاطين له صراط وده عايزينه وهاتوا الشيخ محمد عبد السلام وغيره يقول الكلام ده اه لازم الناس تعرفوا احنا عايزين دم الاسلام اه طيب وبالاسلام من ال... من لا ده ما ينفع ده ما ينفع لو عايزيني اللي جاي على هوا ياخد واللي مش جاي على هوا ايه ياخده. ما ياخدوش ما يا حبيب الاسلام يا كله يا كله واهضر أي في نوكه عن بعض ما نزل الله ولكن مجرد أنا بعد على بعض العلماء في الفشائس وفي ال ففي جعل يتكلم في الحدود الوقت لا أتكلم فيه وهتكلم في كل حال العجز اللي عايز يأخذ الإسلام كله على الوسائل واللي العجز درزي في له يديره اللي على هواه ويشيله مش على هواه لا بيدعمنه ما ينفع أبليسه فلم يطلع هؤلاء أبليسه يتشدقون بهذا الكلام يقدمون الرأي على الشعر وعلى النص ويستخدمون هرام ويضرحون ما انزل الله ولرق الله سبحانه وتعالى وبعدين ياتي العجب يقول لك ما اطلل مسلم واصلل سلفي لا انت لا مسلم ولا سلفي تعالوا نشوفي المسلم السلفي موقفه ايه والامثله كثيره جدا جدا فاذكروا لما تكلمنا عن خوادين سورة البقره خوادين سورة البقره لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ده تشريع السماوات إني اللي بيضور في نفسك هتتحاسب عليه تخيل لما يبقى فيه كده إسلامي جباني مثبت حديثه نفسه بحاجات ياما يابا حديث النفس لا يعني ما شاء الله اللي بتحدد نفسه بالذنب واللي بتحدد نفسه مش عارف بالخياله واللي بتحدد نفسه حاجات تدل النفس وتعتني اللي بوش البشرية فما في نفس قرآن يقول لك اللي هيبقى في عضرة ونفسك انا حسبك عليك يبقى الحمد لله كده كل مره ابتداء خلاص تعالى بقى تسمعك روايه جاءت في جل كتب السنه لكن تعالى بقى خد له احمد بن اسنان يقوم يقول ايه لا بس لما نزل هذه الايه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مرقب ويره تسمع اسمع دور على ركبه على عليك تعالى وقديم يعني قعد على الكابه بكير وده يعني لا يفعله إلا الإنسان المتذلل اللي هو في شدة وعيزه أخذ منه في شدة وعيزه فقالوا يا رسول الله قد كلفنا الله بما نطيق فكلفنا بالصلاة والصيام والجهاد والصدقه وهذا نطيقه اما هذه الايه فلا نطيق ما اقدرش اعمل كنترول على نفسي يعني كل واحده اه تفكروا خلاص ده مشكلة مشكله مشكله مشكله خلاص هنا في نص بيقول انا حاسس في نص بيقول واللي طالع في الوقت ده بقى ايه رأي ما وفي رأي كمان قليل الادب يعني في ناس بتعارض النقص برأي قليل الادب يعني ديني الخنان بنتكلم مع عادم الشاي الموجودين كله طيب اللي بيعرضوا بقرأهم الشريعة ومش عاديهم هم بنتكلم معه كزاي صاحب ناس. لا ده, ده ما ينفع بين عنده شبهة وبيعرض شبهته ادب واحنا خدمينه بالعقل ومنطق وبالمنطق وكل عام وبين واحد قليل بادب ولا لازم يكون لنا معاه وقفه تانيه خالص قلت له القران فردس دخل في حوار مع نفس مؤدبه الادب اليهود لما قالوا ادبهم وقالت اليهود يا الله مغلولة فتقول ليش بقى الناقص ولا لاقي الادب عشان كده غضت عليهم ازاي بقى غلت ايديهم هيك بما قال الله العظيم اظن ظلي ازاي كده ليه بس كان ليه الادب فتقول لي وعرق مع واحده ليه الادب فبينا سالد الادب تطلع يقول لك التخلف اللي عندنا واللي ده مش متربي ليه الادب مالوش عندي غير في واحد بقى عنده ثوبه الا خدامه تحت امره فهاول قال رايا بس بايه بايه في جثه وعادي السلف اللي يقول لك انا السلف جثوا عليها طبيبين مؤدبين مؤدبين وبيقولوا بكل هدف احنا عايزين نتقي ربنا عايزين نضيع بس مش قادرين يتحمل مش قادرين نعملها ازاي نعملها ازاي شوف التعليم ادي السلف ده اللي يقول لك مش عايش سريعة ولا سلفي يا دي مبطل نصب الله يخرج بيدك وبيل أمزال سلفي ايه مش عايش سريعة ولا سلفي ازاي أركبهم مع بعض ازاي أركبهم على بعض ازاي فسبحان الله فشوف القول للغض من الله صلى الله قال لا تكونوا كأهل المتابين قال سمعنا وعصينا ولكن قول ادي السلم ده عايز يقول انا ادلفي هيبقى كده ولكن قول سمعنا ووضع وعشان من الحته اللي انتوا عملتوها دي غفرانك ربنا ولك المصير ده صرف ده ده وقالوه والان سجلها لهم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته و ورسل إيلاله فدق بين أحد وقالوا سمعنا وعضعنا مصرانك ربنا وإليك المغربين. ده السلف يا خبيب. ده السلف يا حبيب. عشان ما سأحصلوا كل من هبه لابه. ما هم مش واحدهم. ما من السلف. فاحنا سلفيين. لا انتم سلفيين يا انتم نصبين. انتم تلعابوا بالألصاب. اي السلفي اي السلفي لا يعارض الشرع على رايه وهواه السلف يود من اهل سمعنا واطاعنا واطاع واطاع بس السلف يا اخي ترجع ل نزلت في القول الكريم وبرضو يعني فاحه صعبه جليل معاها خلاص والذين لا عمول الرحلات الموت. ثم لم ياذوا باربعه شهداء فجلدوه جل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون دعوا نزل من الله اللي يرن امرأة محصنة يروح جبل واحدهم مجد غمجي حيبقى رصيف دمالين جندا وترد شهاده ويقال له يا فاسق الله الله ففف. سعد بن عباده وهو سيد الانصار حينما جمع هذه الايه مو مشتاقه قالك الله بقى اللي يشوف راجل على امراه يروح يجيب وييجي اه طبعا لو شوفت واحد على امراه دا راه يبرقع ويجي يعني اقول لهم تعرف خربوا طيب وقبل ما يجيجوا شوف مخه بيعمل ايه آه. طيب وقت لحقوها ده على بال مجمع الاربعه يكون صاحبنا يعني اه خلص ومشي فيعني شوف مش رجبة معاك مش راضيه معاك ادي نص وادي ايه وادي عفر وادي عفر خلاص تشغل بو وكده مش عاجباني الحته دي مش عاجبه فقال يا رسول الله هكذا نزلت طبعا احنا عندنا الاستفهام في اللغة العربية بيبقى له اوجه ومختلف سامينا الاستفهام الانكاري اللي التنكر بتسمع مش, مش راجل يعني لما قال اه كده سامعت فاهم النبي صلى الله عليه وسلم نوع الاستفهام اللغة في ايه فقال الانصار أسمعتم ما قال سيدكم مش عجبك يعني او ايه ده نفس قرآن مش عجبك او ايه نشوف فالأغصار بأن العمر فقالوا يا رسول الله والله إنه رجل الغيور بل هو أغيره عنده غيرة جديدة يا ومن غيرته أنه لم يتزوج إلا بكرة يعني عمر ما تجاوش واحدة تبع لها الجواز ده من غيره والله الغيور كده ليه وقبلت كل ما يتفكر كان فيه رجل قبله جيدا وبعدين يبقى الهارة مش معدي بقى لو جابت كده الراجل اللي ها اللي قبل كده دي مع مصيبة تانية فعشان قالوا لا يتزوجوا الا بكرة ده قالوا حدا أفضل مش شدت غيره قالوا والله ما طلق امراه قط يعني طلق هو بعض جسال الزواج ما طلق المراحة قط وتزوجها واحد منه مش واحد منه راي تقولها خشية من غيراته يعني مش معايشين يقولون غيره عامل ازاي فهو عايزيني أنت بيشوف اللي يقول الكلام ده من باب اللي من باب الغير واحد بقى طبعا شوف الامراضي يا اللي إيش؟ واحد البلد أو واحد هو غير الغيوف واحد مع الغيوفة يعني التفلات واحد كده سبحان الله عظيم لما بقى مافيش ناس عنداه لام ناس ما دم خالص يعني يعني في واحد بخارج مناطع ريانة الكل اللي فرط عليه يقولك ده متحضر متحضر ده تناين بس إنه جذي بال حضر ايه ده ديون ده مفيش دم في حروقه يا ابني لكن لما يبقى اخر بقى فاضل اللي سامع يعمل له تخيل لما بس من قبل الهوا يعملوا بقى ايه على كلها كشفت غير حنين دم بيجري في الحروق مش اللي عندهم جواب مش ده بيقول على السلفيين السلفيين ليه مسلمين واصل يا ابني بيلعب في الاطفال دي بيلعب لنا بيلعب سبحان الله العظيم إيه بأي الأرباط دي سبحان الله فأشوف عنده تعزين التمثيل للأرض التمثيل للأرض هو أراد أن يبين بقى شوف نوع اللي للتفديم عايز يبين يمكن شرح ولا بيعارض برأيه وفي بالك لكن يسمع بقله إيه بيقوله يا رسول الله والله إني أعلم أن هذا حكم الله وليس لي ان اخالف ولكنني اعجب يعني انا يبقى الاستفهام اللي قال ده ايه ها تعديبي مش بنوب في الشرطه والتعدي دي يعني فهمها ازاي كده لكن مش قليل الادب مع اصحاب مش مش عايز بصحاب هو عايز عايز يوصل بنتي للانفاه والوضوح ان فاهيمك موضحه بس مش كده لكن قليل الادب لا مش هنخبط انك في ادب والله يقول لهم في الإعلام أي قليل الأدب عيط وعيبع على الإسلام ما عندنا غير مش إذا بقى اللي عايز يتكلم بالعقل والادب والحجة احنا خدمين وجادلهم بالذي هي أحضر لكن قليل الأدب مش عندنا مكان اللي هي اليه لأدب على الإسلام مش عندنا مكان على المسلمين مش عندنا مكان ما روش عندنا مكان ومحتش حقه مائلة ومش هنكون حقه مائلة ماذا ما كنا الموضوع ماي يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان الناس هو اللي يفعلونه الموجة ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان ما ما ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان والله هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه في ان يفعلونه هو وأحنا بنا الإسلام والإسلام عندنا أحسن من أبونا وأملا وبطلا وهذا فينا فيها الإسلام اللي هنعيش العدل ونحاسب عليه ونحاسب عليه فسبحان الله بس تعجبت بس شو مهلك ليش كده قال يا رسول الله لو أنني أتيت لك عل علبرأيي بعثت عباد خالد تولده نفس ليجا وعدا من النساء وخبرك الله بضي يتفخن وقوم بجمعها يعني أذهب وأجلم سؤال بعض يكون قدر, قدر وطرد وانصر صرف صح. ليه بس الله الليل ايه دي بس كذلك أنا بأسأل عنها وعد منها فأراد الله أن يُعلمه ويُعلمه يبني لديك قوام بنت ولبس الشرع بيكتمن الآية لمنزدها قانون عام لكن العام ببقاله خواص، فنزل قبل الله تعالى والذين نرمون أزواجهم ولم يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع فشهادة أحدهم أربع شهادات لله من أولا الصادقين والخامسة أن لعبة الله علينا إن كان من الكاذبين ويضر عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات لله من أولا الكاذبين والغا أَنَّ ان اللَّهِ ولولا الله علي اللي كان اصدقين ولولا غضب الله ومحمد هو النور ولو راح استنى مستعجلش لسه في شارع لين لسه في كمال بس ربنا مش قاطع على زي ما بيقولوا بس لوقت دي ما لما مش ده حكم الله مش هخالف يعني مع ان هو هو واقله ها يعني ها فيهم حاجه كده لكن مش هخالف مش هخالف مش يطلع سفله لا احنا مش عايزين الشر وما تقوليش الشر وما تقوليش دين وما تقوليش شريعه وما تقولي امال عايزه ايه امال عايزه ايه امال عايزه ايه عايز ايه هو عليه طبعا عمومت ما تقولك اصل احنا عاملين استوديو مش ولكن الاسلام يقولون إيه الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان لو يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون على الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان اللي يقولون لك الاسلام على الإسلام الاسلام يقولون على الاسلام ما ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان ويطبق الإسلام غلط هي هو ده قولك؟ طب انا همشي معك على كلامك يا عم انا مش هخلي يعني حذر صباح مش عيد اللي لا انا هجيب كارل ماركس واحد بس هقول له احكم لي بشارع ربانك ميش لا مش انت خافي مش هجيب لك اسلام يا عم هجيب لك عمري بوز وهقول له احكم بس تطبق ايه؟ شعر طبق الإسلام اه هترضى ولاد النذيره ولا في الاسلام احنا شاكين الاسلام مش فوبيا بالمسلمين ما تنفوش على هي فوبيا من الاسلام يا اخي القوائم مش طبيعي فوبيا الاسلاميا فوبيا من الاسلام مش عايز مع رمضان مسلمين ومصر مسلمة وعلينا الإسلام وعلينا الإسلام إن شاء الله وإن شاء الله فرقت من أباليسة بني من صدر أولاد بلسي أي واحد بتسمع يريد أن يقدم رأياً على نفس والمحكمه يحكم هواك انه إنه لمفكر ولا مش عارف ايه لا تعلم إنه من تلاميذك في الجنس الشمال قاعد بنتكلم قدامك ولم نتمح لتلاميذك إبليس ان شاء الله تعالى انهم يخلونا نخالف قول الله تعالى وابشكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يكتبوك عن بعض ما انزل الله لك كل عام وانتم بخير واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحكم فينا شرع وأن يحكم فينا من يحكمون بكتابه وبسنه نبيه وان يجنبنا الشياطين الانس اللهم جنبنا الشياطين الانص اللهم إنا نتعابك في نحورهم صبحنا نتعابك في محورهم اللهم عزة الإسلام والمسلمين اللهم عزة الإسلام والمسلمين اللهم أعضي الاسلام الإسلام والمسلمين, والمسلمين. الأمن والأمان اللهم أعضي المسلمين الأمن والأمان وأق adequately ζ�� وفي شتى Arc الارض انك على ذلك قادر وأنت نعم للناول أو نعمة كل العام وأمين بخير de koppeling van in de buurt. Dat de andere